التسجيل مئة وثمانية استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الحضارة هي نتاج مجتمع ما في المجالين المادي والمعنوي فالفكر والفن والفلسفة والسياسة والعلوم مع العمران والاقتصاد ووسائل الراحة والترف كل ذلك يكون الحضارة والحضارة الإسلامية هي نتاج الشعوب المسلمة عبر التاريخ انبثقت من عقيدة الإسلام وقيمه بما يشمل الثقافة الإسلامية وآثارها في الاقتصاد والعمران لقد أنشأ الإسلام حضارة حقيقية قائمة على عقيدة التوحيد وقيم العدالة وبنى المدينة الفاضلة الحقيقية تنفرد الحضارة الإسلامية بصفات خاصة فهي حضارة إيمانية وهي حضارة إنسانية شملت شعوبا مختلفة من عرب وفرس وترك وكرد كما أن هدفها الإنسان الرجل الذي يدعو إلى الخير والمرأة التي تسعى بالمعروف